كَمْ جَزَاءٌ أَوْلَا شَكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُم نَّضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَنَازَمْ هَرِيرًا وَدَالِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا ذللت كتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة وقدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون كان مزاجها زنجبيلا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 عليهم ثياب سودس خضرو واستبراقاً عليهم ثياب سودس خضرو واستبراقاً وحلوا أساوراً من فضته وسقىهم ربهم شراباً طهوراً إن هذا كان لكم جزاء.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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدَ لَهُمْ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَأُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَكِيلًا